Book two Dva deset Ašhurun Ašhurun Šavrljane je dan Mohadfa qasira rqm 1 Mohadfa qasira 1 mijestite se udobno. Lita'khudū rāḥatukum. Lita'khudū rāḥatukum. se kao kod svoje kuće. Rajā'an aḥissū bi manzilikum. Što želite popiti? ماذا تريد أن تشرب ماذا تود أن تشرب بوليتلي غلاسبو اتحبون الموسيقى اتحبون الموسيقى فوليم كلاسيتشنو غلاسبو احب الموسيقى الكلاسيكيه اوdje su moi cd'i ها هي الاقراص المضغوطه الخاصه بي ها هي الاقراص هل تعزف على آلatin musikija? Ovdje je moja gitara. هذا هو gitari. pjevate-li rado? أتحبون الغناء? أتحبون الغناء إمتلي ديئتس هل لديكم أولاد ألديكم أولاد إمتلي بس هل لديكم كلب ألديكم كلب إمتلي ماتشك هل لديكم قطة هل قطة؟ أوا سو مويه ها هي كتبي. ها هي كتبي. وправо читам ову книгу. الآن أقرأ هذا الكتاب. الآن أقرأ هذا الكتاب. што راة ماذا تفضل أن تقرأ؟ ماذا تفضل أن تقرأ إدة را أتحون الذهابة إلى الحفلة الموسيقية؟ أتحبون الذهابة إلى الحفلة الموسية إدة را؟ u kazalište. a to hebunedzi heba merah? a to hebunedje heba masrahi Idete li rado u operu. a to hebunedzi ila daril opira? E to ila daril opera? da biste vidjeli knjigu i skinuli posljednju dostupnu verziju posjetite duplove duplove 2de